ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم mezzumme, mezzumme, جهنم mezzumme, mezzumme, mezzumme, mezzumme, mezzumme, mezzumme, mezzumme, mezzumme, mezzumme, mezzumme,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 قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقم ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون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 يا بَنِي آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة minel, عنهما Jaan ليريهما kummaribessa, إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم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 قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة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 قالت اخرهم لاولاهم ربنا ها انا اضلونا فاتهم عذابا فاتي معذبا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 تجري من تحتهم الانهار تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا لَقَدْ جاءت رَبِّنَا بِالْحَقِّ أَنْ تلكم الجنة. ونودوا أن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون نادى اصحاب الْجَنَّةِ اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآفرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم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 أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه أدخل الجنة أدخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة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 Allah حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم له وولعبوا وغرتهم الحياة وغرتهم الدنيا فاليوم فَالْيَوْمَ نُنَسْهَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ وَإِنَّا قَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هدى, هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قبل يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا من شفاعا فيشفعوننا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم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 ولا تفسدوا في الأرض بعد يصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته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 ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبو فعنجناه والذين معه في الفلك فأعنجناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين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 Ai, adjibutum anjaa, a cum dicum, minulla on bicum, aidahara juoli, minulla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 فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماع سميتموها؟ Zammaitumouha anntum wabaa uku ma nazzalallahu biha min sultaan Fantaziru inni maakum minal munta zirin Fantaziru inni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 قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوع فيأخذكم عذاب أليم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 قال on الذين استكبروا من قومي للذين استضعفوا لمن آمن منهم evanaminuumilla, evanaminuumilla, evanaminuumilla, evanaminuumilla, evanaminuumilla, evanaminuumilla, evanaminuumilla, evanaminuumilla, evanaminuumilla, قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم بكافرون كافرون الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ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 نك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لا في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد على الله كذبا إن عدنا في مللكم بعد إذ الله قد افترينا على الله كذبا إن عدنا إن عدنا في مللكم بعد إذ نجان الله منهن وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا على الله توكلنا قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْنَ جَنَّ عَلَيْنَا غَضَبٌ بَعْدَ إِذْنَ جَنَّ اللَّهُ مِنَّا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا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 الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قدم السائبان الضراوء السراوء فأخذناه بعث فأخذناه بعثته وهم لا يشعون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فأخذناه بما كانوا يكسبون.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 كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهدين وإن وجدنا وإن وجدنا أكثرهم نفاسين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها.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 voi, voi, ei, ei, ei,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 أن آذن لكم إنها هذا لكم مكرتم في المدينة لتخرجوا منها أهلها بسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلب أجمعين قالوا إن إلى ربنا مقلبون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 قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إلَى أَجْرٍ هُمْ بَالِغُهُ إذَا هُمْ يُكُثُونَ فَلْتَقْمَنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون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 ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلا وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء سالمي قاتنا وكلمه رب قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ولم فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَى صَعِيقَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ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 وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرَّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَنِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا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 وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خوار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 قَالَ بئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وألقى وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُنُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَمٍّ إِنَّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فَلَا تَشْمِتْ بِيَ الأعداء فَلَا تشمت بي الأعداء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 أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا غدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحذم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرا والأضلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور, واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها پاستanii رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسول النبي الذي يؤمن بالله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 وعزت منه عشرة عينا فَبَجَسَتْ مِنْهُ ثَنَّاعَشْرَةَ عَيْنٍ وَقَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنْ وَالسَّلْوَ كُلُّ مِنْ طِيبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمْنَاهُ وَلَكِنْ كَانُوا عَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِنَّا وَمُسْكُنُ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 رجزنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون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 حيضون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أن جينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين إذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب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 وَذَكُرُوا مَا فِيه لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّك مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ دُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباءنا من قبل وكنا وكنا ذرية من بعدهم. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْنُوا عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ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 أولئك الخاسرون ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس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 124. الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومن وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعذلون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 مبين اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله وما خلق الله من شيء وان عسى وان سا ان يكون قد قترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرسها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلاه تقولت في السماوات تقولت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتهم يسألونك كأنك حفي. قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن عليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فموت بهم فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونا من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون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 عليكم أدعوتمهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم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 قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ مَكِيدُونِ فَلَا تَنظِرُوا إِنَّ وَلِيَّ اللَّهَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهَ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ إِن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 و تَرَاهم يَنظُرونَ اليك وهم لا يبصِرون خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِن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 ما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعونه وعنصتوه وإذا قرء القرآن فاستمعوه له وعنصوه لعلكم ترحمون وذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدوى والعصال ولا تكم من الغض. غافلين ولا تكن من الغافلين ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون